فلقد اكتشف أن هناك فريق كرة قدم للمكفوفين على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الإحاق بركب بطولة كأس العالم في بولندا، فيقرر التظاهر بفقدان البصر والانضمام للفريق.